نسيتني علمني شلون بنساك في هزم نسيان الاحباب عادي وشلون لا مرت على البال ذكراك وطيفك سرق مني لذيذا رقادي وشلون لا قالولي الناس مشتاكس من كنت في لذة منامك تنادي وشلون عيشه اللي بقال لي بقالي بلاياك الا من غدينا كل واحد بوادي لو قلت هداوي جرح يلي تباطاك ما كل جرح يفيد فيها الضمادي أعلنت حبك لين كل اللي انتمناك انت غلطه غيري من خطايا استفادي لو لي مثل قلبك تمنيت فرقاك يتفرجاك وأكيد قبلك بلجيفا صرت بعدي حلوة هذا ريبك وحلوة مزاياك حتى بيوم فراقد كنت هادي كنت هادي كنا الليالي ودها تكسب رضاك تكسب رضاك وأنا يطول مع الليالي جهادي جهادي في ذمتي ما هي غريبة خطاياك مبطي مبطي وقلبك لو تنبهت غادي سهله على من كان مثلك وشرواك مثل الثياب يغيرون المبادئ علمني علمني علمني أكره ذكرياتك وطرياك وانسى من الليله صدوق الودادي ولاني بعي العقبها وين راضي لو اني جروح قلبي يجدد ولا القصايد ولا القصايد جعلها من فداياك لبستها مو ثياب الحداد في الهدافي على المخطئ يدور الأفلاك ونشوف ونشوف من يصعب عليها بوح عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البنكود 22 70 70 7 اي ابو عبد الله